121. هدى للناس وأنزل الفرقان 122. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد 123. والله عزيز ذو انتقام 124. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء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 119. كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب 110. قل الذين كفروا ستظلمون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد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 126. وذلك لعبرة لأولي الأبصار 127. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة, والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلكم متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب او ان ابئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم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 اللَّهِ الْإِسْلَام وَمَا اخْتَلَفَ النَّذِيرُ أُولُو الْكِتَابِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاقَ قل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل الذين اوتوا الكتاب والامنين من من اسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلا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 119. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير 110. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل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 وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله, اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ 119. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين 110. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين 111. ذرية بعضها من بعض 112. والله سميع عليم 113. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم 114. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها 119. وليس الذكر كالأنثى 110. وإني سميتها مريم 111. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم 112. فتقبلها ربها بطبول حسن 113. وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَٰذَا غِلاّ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبه اننك سميع الدعاء 129. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك بيحيى مصدقا, مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين 120. قال رب أنا يكون لي ظلاما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 واذکر ربك كثيرا وسبح بالعشي والاذكار واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصفاك وطهرك واصفاك على نساء العالمين يا مريم قنوتي لربك واسجدي وامكني اين واقعين لَا يَعْلَمُ مِنْ أَنْفِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقْضُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ قالت الملائكه ان كنت يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم واجيا في الدنيا والاخره ومن المقربين ويكلمك 117. في المهد وكهلا ومن الصالحين 118. قالت ربي أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر 119. قال كذلك الله يخلق ما يشاء 119. وعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 110. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم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 اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالُوا نَحْنُ أَنْصَارُ الْحَقِّ 122. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين 123. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين 124. إذ قال الله يا عيسى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 فان الذين كفر فاعدتهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين وان الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم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 119. الحق من ربك فلا تكن من الممترين 110. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 121. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين 122. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم 123. فإن الله لهو العزيز الحكيم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 اللَّهُ لَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَا تَرَوْنَ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا التوراة ومن انزلت التوراة والانجيل الا من بعدك افلا تعقلون ها انتم ها اولائي حاجزتم فيما لكم فيما لكم به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 سِيرَ إِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّذِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَادَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِيُضِلُّونكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَنَّامَ وَجَهَنَّامَ رِيَقْرُ اكْفُرُوا آخِرُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُ إِلَّا لِمَنِ اتَّبَعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَيُّهَا الَّذِينَ هَادٌ مِثْلَمَا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 سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِن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 anabi basharin an yu'tiya allahu al-kitaba wal-hukmana innahu wan-nubuwwata fa inna yaqulal-nasi kunu 'ibadan min dunillahi walakin kunu 'abadin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum 129. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا 120. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 121. وإذ أخذ الله إيثاقا والنبيين لما اتَّخَذَ وَحِكْمَتِهِ نَجَاءَ قُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ نَبِيَّهُ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ قَالُوا قَرَوْتُمْ وَخَلْتُمْ مَا لَذَالِكُمْ اصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ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 اسْمَ عِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْمَاءَ اطْرَمَا وَمَنْ أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 119. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 110. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وشهدوا أن وَاَسُولَ حَظٌ وَجَاءُوا الْبَيِّنَاتِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ 119. فإن الله غفور رحيم 110. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولادهم 111. ويقبل من أحدهم نلعوا الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم 112. وما لهم من ناصرين 113. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون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 129. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين 120. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون 121. قل صدق الله فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ الْمُبَارَكَةِ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ نَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ فَإِنْ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَّنَا سِحْجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ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 يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ایمانكم كافرين وكيف تكفرون وان تنطت عليكم ايات الله وفيكم رسوله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 119. وأولئك هم المفلحون 110. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 111. وأولئك هم المفلحون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 119. وما الله يريد ظلما للعالمين 110. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع العمر 111. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهمون عن المنف 124. وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون 125. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون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 يرح حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات يعْرُفُ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ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 كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا 117. والذين آمنوا لا تتخذوا بطالة من دونكم لا يألونكم خبالا 118. وادوا ما عندتم قد بدت البوضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر 119. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ه انتم اولائي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلو عضوا واذا خلو عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم 112. إن الله عليم بذات الصدور 113. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها 114. وإن تصمروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا 115. إن الله بما يعملون محيط 116.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 فَاتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ مَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِ 112. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم 113. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين 114. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون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 اتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي وعدت للكافرين واتقوا النار التي وعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وَسَن يُؤْتِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّهٌ وَجَنَّتٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عُدَّتٌ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَلَى النَّاسِ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 انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله المشاكين 114. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا 115. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها 116. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها 117. وسنجزي الشاكلين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 121. ثواب الآخرة والله يحب المحسنين 122. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعطابكم فتنطلبوا خاسرين 123. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين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 اشِلْتُمْ وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم لابتليكم ولقد عفا عنكم وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخَاكُمْ فَثَابَكُم غَنِيمًا بِأُمِّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا 119. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصادكم والله خبير بما تعملون 110. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسي يغشى طائفة منكم وطائفة قاد اننتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون غللنا من الامر مشيئ 121. قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهما لا يبذون لك 122. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا 123. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم واليه بتلي اللهم ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمع انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا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 اِذَا ضُرِبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّا أَوْ كَانُوا عِبَدًا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجِدَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَئِن لَأُنْفُرَةٌ مِنْ اللهِ وَرَحْمَةٌ لَأُنْفُرَةٌ مِنْ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِنَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ نُطِمْ أَوْ أُتِلْتُمْ لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللهِ لِنتَ لَهُمْ ولو كنت فظا غليظ القلب لن ينفذوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين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 119. سخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير 110. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون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 أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَابَتْ مِثْلَ يَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا قَال جنرال فباذن الله ويعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وطيل لهم تعالى القاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتال لتبعناكم هم للكفر يوم عيدنا قعوب منهم للايناء 119. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون 110. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين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 119. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم, ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون 110. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين 117. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم 118. الذين قال له الناس إنا الناس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 119. لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم 110. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كن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 فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بِمَا آتَى النَّاسَ مِنْ فَضْلِهِ خَيْرًا 111. بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير 112. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن 111. إن الله فقير ونحن أغنياء 112. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق 113. ونقول ذوقوا عذاب الحريق 114. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد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 صادق فان كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير كل نفس فاز وما الحياه الدنيا الا متاع غر لا تبلون في اموالهم وانفسهم ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب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 قو ل الله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاجلل العالبا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقينا عذاب النار ربنا ان 109. كمن تدخل النار فقد أخزيته 110. وما للظالمين من أنصار 111. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا 112. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عننا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وبالنا واتنا ما وعدتنا على رسلك على تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عملا بَغْيٌ مِنْ بَعْدِ فَالَّذِينَ غَزَوْا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِهِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ 122. ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب 123. لا يغرنك تقلب الذين كنفروا في البلاد 124. متاع قليل سنة مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تجري من, تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا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 He uh says, -huh.